ان كل ضمانة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة منها أما بعض فيقول الله هل رأى في الحديث القرسي إن بروتي في أرضي المسائل وإن زواري فيها عمارها فقوبة الأبق تطهر في بيته ثم زارني في بلدي فحقاً على المذور أن يُقرِم دائرًا فهذه المساجد أيها المؤمنون هي بيوت الله جل وعلا في هذه الأرض وهي أشرف ما أُسِّس ورفع على تقفها وفي هذه البيوت يُذكر الله جل وعلا ومنها يُلادى إلى طاعته وعبادته وفيها تحيى القلوب وترتبع الأرواح وتسجد الجباه وتترتب الأنس بالذكر والتسبيع وتتراس الصفور وتتوحذ القلوب وتتعالف الغز يقول الله جل وعلا في بيوت الله أن تركع ويهتر فيها سهم يسفح له فيها بالغدو والعصاب رجالا لا تنميه هي برؤت معظمة عند الله مقدسة لديه محفظة إليه ومن أحفقها جل تشاهدون بأم أعينكم وتبصرون بأم أبصاركم أي خزي في الدنيا قبل الآخرة لمن كان يحارب المؤمنة الله جل وعلا ودعا في غرابها وكيف أن الله جل وعلا فرّب بلوتهم وشتّد شملهم وفرّق جمعهم وأفسد ذات بينهم وهذا إن على شيء فإنما يذل على عظم هذه المساجد وخضر حقوبة من أرادها بسوء أيها المؤمنون إن الله جل وعلا شهد بالإثمار لعمار المساجد فقال إنما يأمر مساجد الله من آمن في الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزتاة ولم يخش إلا الله فعسى أولا ان يكون من المفلحين انما يعمر متااج الله ان يعمر هذه الذكر والتسبيح وقراءه القران واقام الصلاه وذكر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس الخير وتوجيههم الى ما يحبه الله ويرضاه والتفقه في دين الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهل على المنطقة فكل ذلك من الأعمال الصالحة التي أمر الله جل وعلا بها ومن التعاون على البرد والتقوى وأما ما نراه اليوم من كثير من المسلمين من أحداث الأحداث القصومات في فنورة الله جل وعلا وتفرة أرضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أوراح أعد الله له رسولا في الجنة كلما غدا أوراح كلما غدا فاره إلى المسجد أوراح فإن الله تبارت وتعالى يؤذّ له بيثا في الجنة وعليه فإن الإنسان إذا واضب على أداء صلواته الخمس في مساجئ الله فإنه منى خمسة بلوت في الجنة وهذا قصر عظيم لا يدركه إلا من كان لديه قلب الحي وكذلك من الأرض أن يتنعابه لله يوم لا قل أفل إلا قله فعليه أن يعلق قلبه في هذه المساجد فإنه Oh, oh, oh. وقفرة على طهارة القلوب والأهدان يقول الله جل وعلا في طهارة القلوب أي في إخلاص الأعمال لله جل وعلا وأن لا يقصد المرء بشيء من أعمال المساجد إلا وجه الله كبارة وتعالى لا دعوة إلى حزب محيث ولا إلى اتجاه مصنف وانما هي دعوه الى الله تبارك وتعالى يقول الله جل وعلا في بيان هذا الامر العظيم وان المساجد لله, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد لا تدعوا مع الله جل وعلا احد لا ما لا ولا تجعل دعوتة متجهة إلى اتجاه المؤيدة وإنما ينبغي عليه أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تبصر الناس في الحق وتدلهم عليه وأن تبصرهم بما يرضي الله جل وعلا وأن تبصرهم من خلال هذه المساجين والمنابيه إلى كتاب الله وصنة رسول الله صلى عليه وسلم. يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أي قل يا رسول الله قل للناس وأعلمهم بسبيلك وأقبلهم عن طريقك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله فهي أيضا قد الله جدا وعلا بيها وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خدوز النبت عند كل مسجد ويقول صلى الله عليه وسلم من فطهر في بيته ثم مضى إلى إلا كانت خطواته إعداها تحفظ خضيئة والأخرى ترفع ذاها ومن ذلك أيضا تشنب الروائب الكريهة التي تلوث مفارشاً في فبأ المساجد وتؤذي المصلين يقول صلى الله عليه وسلم من أدنى كوماً أو وصل فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا كثير من المسلمين من لا يبالي بما عليه من الروائح كريهة وما, وما عليه من الثياب المتشخة وما يرددي من هذه الخفاة نقول بلغتنا الأممية أترمكم الله وأعزكم لكي يبين هذا الأمر نقول أترمكم الله الجوارب أو نقول الكلاس بلغتنا العام الكثير من الناس من يأتي إلى بيت من بلوث الله جل وعلا وعليه هذه الحفاظ وعليه هذه الشوارف التي لا يستطيع أن يذهب بها إلى بيت من بلوث أقاربه لأنهم سوف يعيرونه بذلك ولأنهم قد لا يقبلونه بذلك وأن وأول أن يتأذى في هذه الغراح وهذه الأوساء هم الملاعفة ملاعفة الله سل وعلا الذين يعمرون مساجد الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملاعفة تتأذى مما يتأذى منه فالآدم ومما ينبغي علينا أيها المؤمنون أن سيده المحافظة على نظافتها من البيوت يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة نخرجها الرجل من المسجد أي أن هذا داخل للأجور وهو أن يأخذ الرجل القذاة وهي الحشة الصغيرة جدا فيخرجها من المسجد وهو من التي لها أجر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يعطيه الله تبارك وتعالى لزوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحظى بهذا الأجر العظيم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي ووالإمام في صحيح أن إمرأة إن كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقم المسجد أي تأخذ ما فيه من الحفاظ وتأخذ ما فيه من الأوساع ثم تلقيها خارج المسجد فلما ماتت هذه المرأة أخذها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاتفدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عنها وقال لهم أين هذه المرأة فقالوا له إنها ماتت وإنا قد فناها فأطفت الله عليه وسلم وقال لهم هل لا أعذنتموني أي هل لا ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام وهذا إنما يدل على عظم هذا العمل وأنه لما كانت تقوم به هذه مرأة في بيت من الله جل وعلا افتقى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنة وعن آلة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسرج سراجا في مسجده لم تسد الملائكة وحملة العرش يستغفر وهو يمتسل إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل لنا إنك أنت السميع العليم ومما تذل عليه هذه الآية الكديمة أنه من بلاد الله جزء على مسجده أو شارك في بناء مسجده فعليه أن نجح أن هنالك من يأتي بالتبرعات إلى هذا المسجد ثم بعد حين يأتي ويقول هذا متاعي سوف أعود به إلى البيت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عكرمته الله العائد في هديته تلكلز يعود في قيئه أنت لما قدمت شيئا إلى بيت من فوق الله جل وعلا فإنه خرج من حوز ملكك وأصبح وقفاً للمسلمين وأصبح وقفاً لمصالح المسلمين فيابد أن تنسى ما قدلته إلى بيت من قلت الله جل وعلا وتسأل الله تبارك وتعالى أن نتقبر منك مختياً بإبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقد حدثني أيضا بعض الإخوة وهو موجود الآن معنا في هذا النسجد وهذا الضرور لبيان إخبار الإحراف لله تبارك وتعالى ولبيان انتشار الجهل بين المسلمين وكيف أنهم لا يؤظمون بلوث الله تبارك وتعالى وإنما يؤظمونه يعظمون القبور التي رفعت على عباد الله أجل وعلا وهي تعبد من دون الله تبارك وتعالى ففي بعض المناطق في ملاد الخيروان هناك مسجد والله هذا الأخوة هو منظور الذي حدثني عن هذا الأمر قال لي والله المسجد لا يصلح أن يدخله الإنسان من كثرة الأوساخ التي فيه قال لأنها لما تنزل الأمطار يصبح الماء يسير داخل المسجد ولا أحد ينتفف إلى بناء هذا المسجد أو ترميله أو تعليله وهناك رجل يقارنه أرسل والله أعلم إن كان عدوا أوليا ولا يهمون هذا الأمر إنما هذا الرجل كان لديه مكان يجلس به دائما فالإمامات جاء رجل من بلاد الساحل وهو رجل فريد جدا فبناه أعجوبة من الأحض أعجوبة على ذلك المكان وليس هو بيت وليس هو قصر وليس هو أي شيء وإنما بناه ورمله وجعله على أحسن هيئة والمسجد بجانبه وهو لا يلتفد إليه ويصرف الناس عن بيت الله تبارك وتعالى في شهر ربطان هذا الذي مر معنا إلى ذلك المكان الذي يعبد به قير الله تبارك وتعالى ويجمع النساء والرجال والأقفال لكي يصنر صلاة الترويح في ذلك المقام وأما بيت الله تبارك وتعالى في ذلك المكان فإنه أصبح مهجوراً لا يلتفت إليه أحد قال لي إني أردت أن أحيي هذه السنة فقام بخطبة في ذلك المسجد وحذر من عبادة غير الله ومما يقام ومما يصبح لغير الله ليعبادات في ذلك المتان فقريباً أن يضربوه وقالوا له أنت مجنون وأنت ليس لديك, ليس لديك أدنى ذرة من العقل هل فلتتصور هذا يحصل بين المسلمين يتركوا بيوت الله تبارك وتعالى وإذا جاءوا إلى بيوت الله تبارك وتعالى فإن كل من المسلمين تجد له معه وتجدوا له توجيه وتجدوا له فكرة يريد أن يطبقها في هذا المسجد والله هذه مصيبة يعاني منها كل إنسان بصاه الله تبارك وتعالى بها تخرج من بيته يقول صلى الله عليه وسلم من غدا من بيته إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يحلمه كان له كأجل آج تاما حجته فأنت تخرج من بيتك لكي تلاحظ على الإمام البلاني أو لكي تعلق على المقرأ البلاني أو لكي تحدث خصومة أو لكي تفرز رأيا فهل يكون عملك خالصا لوجه الله الجن وعلا فأنت تخرج من بيت الله لتؤدي قريبا من فرائد الله ثم تعود إلى بيتك لكي تحصل على تلك الحجور التي مرت معنا أما أن تحذف الخصومات وأن تبدي الآراء التي في كثير من الأحيان تخالف شرح الله تبارك وتعالى فلعلك لا, لا تعود بأجر إلى بيتك وإنما تعود وأنت عليك وزن فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في بيوت الله جل وعلا وأن نجتمع وأن نجمع كلمة واحدة اجتمع على سلمة واحدة وأن تآلة وأن تقارب وأن ترك الخسومات وأن تحاسم فيما تشجر فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سب علينا إنت أنت التواب الرحيم اللهم بصرنا بالحق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم اللهم يا رب العالمين اللهم تدع علينا انذا انت التواب الرحيم اللهم علمنا من القران والسنه ما يكون لنا زادا لوطاره هذه البلاد بلاده توحيد وسنه اللهم اجعل هذه البلاد بلاده يا رب العالمين اللهم شتتنا الشرك والبدع اللهم فشتول البلاد اللهم اجعلنا على صراط المستقيم اللهم اجعلنا على صراط المستقيم وتبع علينا ان دعيت الثواب الرحيم واغفر لنا ان انت الغفور الرحيم واجعل علينا ان انت الجواب الكريم اللهم تاهر قلوب المؤمنين والمؤمنات اللهم تاهر قلوبنا من الافغان اللهم تاهر اللهم طهر قلوبنا من الحسد الله اللهم أكرم لزلنا ووزع مدخلنا يا رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين